الإفلام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون.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 وَإِذَا أَخَلُوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَاءَكَ مَدِينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَالَ تَبِلُ الْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم مثلهم كمثلٍ لَّنَذْكَرَ وَقَدْ نَرَى فَلَمَّا أَظَعَ أَتْمَاهُ لَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي مَثَلُهُمْ كَمَثَلٍ لَّنَذْكَرَ وَقَدْ نَرَى فَلَمَّا أَظَعَ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 قالوا سبحانك لا إِمَلَّنا إِلاَّ ما علّمتنَا إنك أنتَ العليم الحكيم قال يا آدم أَنبِئهم بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهم بِاسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غِيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوف بعهدهم وأوفوا بعهدي وأوف بعهدهم وإياهم فرحبون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 وَإِذْ نَجِئْنَاكُم مِنْ آن فِرْعَونَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ العذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَونَ وَأَلْتُمْ تَنْظُرُونَ